يعيش ويحيا في القلوب الأمراء وشد من عزم النفوس الحائرة يعيش ويحيا في العيون وفي الجوان ويرد حقا من يهود الفجراء بطل انتض بالنداء يا حيا يا املا تزنر بالفداء Minä olin niin kuin tuliin. Anta, الذي antaa sinulle kaikkea. Anta, joka لا sinulle الظنون Anta, الذي أسقيت كاساً من ذكرك لن تمحى وإن مر الزمن ما زلت شمسا يهتدي منها الوطن ذكرك لن تمحى وإن مر الزمن ما زلت شمسا يهتدي منها الوطن في هذا الدنيا دا اشتها حرا تنتطي قد اشتها حرا تنتطي السهو اللحن يشيحي في القلوب العامرة ويشد من عزم النفوس الحائرة عيش يحيى في العيون وفي الجوان ويرد حقا من يهود فاجرا